وما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب لا زكاة في الغنم ومنه المعز حتى تبلغ أربعين وفيها شاة حتى إذا بلغت مئة وعشرين ففيها شاتان فإذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففي كل مئة شاه ويأخذ الجرع من الضأن والثني من المعز والله أعلم